لا يؤاخذكم الله باللوي في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤنون من نسائهم امربص اربعه اشهر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 ان يكتم ما خلق الله في ارحامه ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا ان يكن ما حلول الله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 فَاحُدُولُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُولُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ